أصدقائنا لأستداد لأن الأمثلة لديهم زينوين أعوض ماذا ذاقنا في المجتمعات النق تاوينا نقذ المشاكل مثلا أشنو المثال اللقان من أراد العلا صهير الليالي نشتغيس الطالبين العلا تغرب بذات صباحك جياري مغضاك وحقاك تغربت تفق بابا يبالله أخا في ضواطس الزكرون وشاك خاق بق هذه الديني زي داخل أويدين آآآآآآآآآآآآآآآآآ� أرى حتى السنسة دمانيش تغى قاق أسأل أودي قال أستاذينا من أرد العلا صهيرا ليالي يقري هو روح سنساك العلا تغى غريبة ماذا فتجح ناس ثوري ثوري واجه انتان اغا تعذوذ المغربة ذي بالله ثواتس الزكرون واسي يروح انتا واجه سيني قام ميق قاق تغى تتال العلا لا يقار اسمي قاق تغى تغلى هك العلا ميق تغى تشلس جوانه هك العلا ووش الأمثلة نغلين تسريسن د الخارج من الجماعه شيطان مامش خارج من الجماعه شيطان اما لا تو غاشك الجماعه وغاك الشغل تقد تجي غاشك الشيطان مانا تو غاشك الجماعه راه غن جهد زي زي ح... شكل الشيطان مانا الامثله خصك الخارج من الجماعه غا الشغل الخارج من الجماعه يتقدجيق الخارج من الجماعه يباري يخدم مانا شيطان ولا دي المجتمع اللي غنخش الامثله ربيع مثلا شنو مثلا اللي أقمومي باللعن واتفني زين, زين ما مشرف يخصي الجنبو حان دوالا قتلت في زين ما غايزازم ما غادفل غاقموم صار رحلو قمومي دين لان دي شاينيوذان صار رحلو قمومي ديسان ايزي وميد عددو الزلس نسي عددو دمو بزززز وغاريكسفو الغوانزان حت ميدها رحلو قمومي وطدكو وطازفليت الأمثلة قارش يعياتي خضار قيتان أتكسيداك يمتصت كسيد تخضار ديال فيتامين تخسيدات الزرافه تخسيد الغزاله تخضار ديال القيتانه تخسيد ايثير تخضار ديال الزرافه تخسيد الزرافه تخضار ديال الغزلان تخسيد الغزلان تخضار ديال النواش النواش على حسب شك و نخسر من نخش الامثله السدف بين اختي مثلا غاك تشي روحن مش كحزن، أه... ومشام قران وكتصور، ومشام زيان وتشيت، إيه ويمقرون وكتصور وين زيان وتشيت، إيه من غجر، نغ سقار أقار حيظ غصن يمشين تريانه، حيظ غصن يمشين تر ترنانه، إسق من غاز أنزانيش ماي نه، وفهمه، إيش غالي الوالدين بعدا، شوف ما مشيمة مين ماذاش نن إني لا سوينا تفخذ الكاسول مايبيتو افتح قمزي ده قارن أسداء لا وش فضول كيد تمارين لا وش جير خرج عبدورس لا فخفي غباره تنومي توقع مسكين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 ورا ونك يا يقارش قصه المجرب يجاري بي جنارش نغير قارشه ونوم يقصو في غا يتكوزي الزرع سيف سيف لي كوزي تاع الزرع قصاصو غا تمشي ها زعما في غماص ضنايا ايوا تقطع في غماسه 10 مره و 20 ها نمشي ها فرق مو منش الشيء شي ماشي الامثله يا مره يتعجب رجل المثل رمضغته ميتو غيديه مزيده والمثل هذا فرانسيس و جيراد مغربي يقال المثل اللي كلما تعرفت على انسان زاد حبي للحيوان اقدر أهش كدوي في الججد إغاني ميك، أستوى حسيت الهر في جوج إسمه لنا، أستوى كغسل القلب إخنا توفان وقنا، أجد السريع نهجر من خطر النون، أو ريوت نيم غرخور ريوت نهار في الخطر النون، أسمع ديبتان نون طرحه بس، أو ريوت النيم الفراستان ليت يكان.